بوك تو دفدست إبيت خمسة وتسعون خمسة وتسعون. <تصفيق> حروف العطف اثنين حروف العطف اثنين أدكادا <تصفيق> أنا نرادي više muzuume taud hije taštaril od njene udaje mudu zažiha da ona ne radi više od kada se djenčala nam hije tau tataril. منذ أن قد تزوجت نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت od <تصفيق> kiedy تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل od kada se oni poznaju, sretni su. Muzu an ta'arrafa, asbaha sa'idein. Muzu an ta'arrafa, Od kada imaju djecu, izlaze rijeđe. Muzu an asbaha lahoma atfal, sara nadiram, je منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون كادا تشه ona متى تتصل هي بالتليفون متى تتصل هي بالتليفون زفرييمه βοжње هل أثناء السير هل أثناء السير دا دوك نعم اثناء ما هي تقود السيارة نعم أثناء هي تقود السياره ona telefonira dok vozi هي تتكلم بالتليفون اثناء ما هي تقود السيارة هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة Она غلادا تلفزيو دك بيغلا هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي Она سلوشا موزيكو دك رادي زادة هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها هي تسمع الموسيقى اثناء ما هي تعمل واجباتها يا نفيديم نيشتا كادا نمام لا أرى شيئا عندما اكون بلا نظاره لا ارى شيئا عندما اكون بلا نظاره ja ne razumijem ništa kada je muzika tako glasna. La afhamu šajan, indama takonul musika hakeza āalija. La afham šajan, indama takonul musika hakeza āalija. Ne osjećam mirise kada imam prehladu. La afhamu šajan, indama je indi zukam šomšean anddama je andi zukam. Ni uzimamo taksi ako kiša pada. Se na hodu se jarata užra in hija amtarat. In amtarat. oko svijeta ako dobijemo na lotu. سنسافر حول العالم ان نحن ربحنا في اليانصيب سنسافر حول العالم ان نحن في اليانصيب 미체모 포체티 사옐롬 اكو 온 네도체 우스코로 لم يأتي بعد قليل سنبدا بالاكل ان لم ياتي بعد قليل